هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم فخلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ مَا عَلَا ظَهْرَهُ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ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 إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن الفلك بأعيننا ووحينا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 رَقُونَ فَإِذَا أَسْتَوِيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْ نِمُّ زَلَمٌ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُلْزِمِينَ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا مبتلين إنهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تقول وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيا هيهات هي لما توعدون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 ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 فذضهم في غمرتهم حتى حيل أحسبون أن مال مدّه به من مال وبنيل أحسبون أن مال مدّه به من مال وبنيل نسارع لهم في الخيرات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 لا عليكم فكنتم على عقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَذَّبَّرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا أَلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِثُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَالِهُمْ فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيل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 سيقولون لله قل أفلا تتقون قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأن تُسْحَرُونَ بل أتيناه بالحق وإنهم لكاذبون ما تَخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا الَّذِهَا بَكُل إِلَٰهٌ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلمون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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتهم